एडमिन एट द रेट पिस डट मानवतार समाधान उत्तम আর এক মেন ভাইকে সিহ অন্যায় থেকে বারণ করবে এটি একজন একজন মুসলিম উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে क्यों इसलम दिए भलो आचरण जोर बोझार जन्म देख चरित्र गठने इसलम प्रति बृहस्पतिवार रत साढ़े आठ टेब सम्प्रचार सकाल सारे टेषे भी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 بل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وتنا تراب لا عذرا وهوفي في سلاء جهيم قالت الله انك تتهدي ولولا لعنت رذيله كنت من المحضرين اثما نحن بميتين الا موتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا له الفوز العظيم لذلك هذا فني اعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجشيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطول وقبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد لادانا نوح فلرعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم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 আল্লাহু আকবার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 فقال إني سقين فتولوا عنهم دبرين فراء إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراء عليهم ضربا باليمين فأقبلوا والله قلقتم وما تعملون قالوا بنو له بني لا نسلقو في جهنم فارادوا به كيدا فجعلنا غور السفلي وقال اني ذاهب الى ربي هدا يهدي ربي هب من الصالحين فبشرناه بغلام حليم لَمَّا بَلَغَ مَعَ السَّعْيِ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي هَذْبَحُ قَالَ يَا أَبَتِ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أذْبَحُ كَبْشًا ضُرِبَ قَالَ يَا بُنَيَّ افْعَلْ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 وَلَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ رَبِّيًا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَضَعِينُ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ নি মন আমি রা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 نُوحِي عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ أم وَلَقَدْ مَنَّ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْنَاهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ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 إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعنا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنه ضل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا بالغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنه نجزي لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ نُصْبِحَ لَوْ بِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله أكبر যাদের পথে চলা যায় না তারা কারা প্রতি কাজ চালাতের কথাই পড়ছি বৈরিল মগ্বে তবে ইচ্ছে করে অথবা জ্ঞানের ভুলে আমরা অনেকে ছুটে চলেছি সেই অভিষব্দ এবং ভ্রান্তদের পথে জানতে দেখুন পৃথিবী বাংলায় আমাদের আয়োজন যাদের পথে চলা যায় না मंद पथ के निर्वाचन नियम सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टेलेश बार्ता महा महा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 শাইখ আব্দুর রহমান মাদানীর সাথে আসুন কুরান দিয়ে জীবন গড়ি পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়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 إذ أبق إلى الفلك المشحون مساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسفحين لنبث في بطله إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم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 وَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِذْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم جَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُفْتَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادًا اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ مَا هُوَ من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسفحون الله الله নুম সব فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حينهم وأبصرهم فسوف يبصرون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 العالمين. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده <تصفيق>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 أهلتنا من قبلهم من قرن فلا دولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كداد أجعل الآلهة وَاحِدًا واحدا إن هذا لشيء وَ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 العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب جند ما هنالك مهزومون من الافجاد كذبت قبلهم قوم لوط وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك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 হে ভায় ভয় করাল হারাম একমাত্র আল্লাহ পাক করতে পারে তোমাদের জন্য মৃত জীবের মাংস ও সোয়ার অবৈধ করা হয়েছে তামাক জর্দা খাদ্য। এই ইমানদারগণ তোমরা হেদায়েতের পথে থাকলে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহ তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক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 शुक्रवार बुधवार आप नुन सम्प्रचार सकाल साढ़े सतटा